من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فيقولون طاعة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 وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَمْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا